المتقون على كل حال هم أهل العاقبة الحميدة والعاقبة للتقوى وهم أهل البشارة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تدعوكم جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الخامسة عشر لحضور فعالياتها المتنوئة من الثاني عشر وحتى السابع من فبراير لعام الفين وخمسة أكثر من أربعين فعالية تشمل العديد من المحاضرات المتنوعة في مسجد الشيخ زايد براس الخيمة وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ومحاضرات لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد ومفاجأة الجائزة هذا العام ضيف الشرف الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم للإستفسار هاتف رقم 0555-022-023 جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم دعم تميز تكريم